ب أتها مودم شط الواد الأمَن في البقات المباركة من الشجرة أي مووسبل أت مودبي في البوق المباركة من الشجرة أي يا موسى انني انا الله رب العالمين <تصفيق> يا موسى, الله رب العالمين